يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خاطر لِدينَا فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ النَّاقِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا تَأْخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُهَا وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَتُكُمْ تَ أَوْنَكَ سَادَاه وَمَا سَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَمَا سَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 لَقَد نَصَرَكُمُ اللهُ فِيمَا وَاعَدَكُمْ وَيَا أُمَّةُ حُنَيْنٍ إِذْ أَغْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُم شَيْئًا فَلَمْ تُنْعِمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ أَمَا وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ